ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله الله, الله أكبر الله سميع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله اكبر الله اكبر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 ومن يعمل مثقال درة شر يره الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله